اليوم تجزى كل نفس بما كتبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحتاب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع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 شديد العقاب ولقد أرسلنا موتا بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون، فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قالوا اقتلوا أبنا الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلا